يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فصلاح الأخرة بالنسبة للعبد متوقف على صلاح القلب وكذلك أيضا دخول الجنة متوقف على صلاح القلب من أوائل أوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى على الناس كان من قيام الليل فإن من أعظم الأمور التي يتربى بها القلب قيام الليل قيام الليل ده عبارة عن مدرسة عظيمة جدا إذا دخلها القلب القلب ده اللي مليء بالمعاصي والشبهات والشهوات لو دخل لمدرسة قيام الليل يخرج بعد ذلك بفضل الله عز وجل قلب من قلوب الصالحين، الاخت اللي عايزة تكون بفضل الله صاحبة قلب متين، صاحبة قلب بفضل الله من أعظم القلوب عند الله عز وجل كيف يكون لك إنك تكوني صاحب قلب قوي، صاحبة قلب قوي وانتو بتصليش قيام الليل، الأصل عندنا في ثبات القلب في مواجهة الفتن، ثبات القلب في مواجهة الشهوات انما يأتي عن طريق تقوية القلب بقيام الليل الثبات في المحل، الثبات في الأذبات لا يكون إلا بإنسان لورد في قيام الليل له حال مع الله عز وجل القرب من الله عز وجل يوم القيامة، إنما يكون على حسب القرب في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل فيه كل خير فالتنزل الإلهي من الله عز وجل إنما يكون في ثلث الليل الآخر الساعة لربنا سبحانه وتعالى جعلها ساعة إجابة دعاء لا تكون إلا في ثلث الليل الآخر كل ده يجعل الصالحين أنهما يهبوا الآن أنهما يقوموا بين يدي الله عز وجل من أقوى الأشياء اللي ينور ربنا سبحانه وتعالى بها القلب ويثبت به القلب الله